بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت وتب أبي لهب يدى عنه ماله وما ما أغنى عنه م ا ل ه وماتت ك سيوفلانا رانزا ت ل ه ب سيوفلانا رانزا تلاهب في جيدها حبل من مسد